بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اولم تحرم ما احل الله لك لما تحرم ما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 Kata Nabi Ali Al-Ghulim Al-Khabir, "Inta tubailah Allah, fadilahat qulubuk ma'winta zahra'alaihi, fainna Allahu wa maulahu Jibrilu wa salihul mu'minin wal بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات Khairan min kunn muslimat muminat qalitat taibat ngabdat taibat ngabdat ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائيا كَتٌ غِلَظٌ شِدَاد لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم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 وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بَنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين